الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده طيب يا سائل قال, قال هؤلاء ما الصوفيه انكم تدعون نصره السنه ولا تحتفلون بذكرى مولده وهذا تناقض السيد اودين قال نحن ندا نفس السنه احنا بننصرها صح صح لما نقول لك بننصر السنه يعني ماشي عقلك كده احنا من المنبر قاعد تزملك ناس انا من المنبر ضا موي قاعد قبلي على فاضي يصفصوا لنا ولا ما ردنا تصفصوا لنا في بعض انصرصوا لنا انا بديهم هني اديهم يعني صوتين ثلاثه من المنبر ضا لانه ذول مجرمين انت ما انا ما بدي الماسوم لكن تلقى واحد شكله كده هسه بين اشياء بتجنن الناس دي هسه وشو شو التهمه كده بتقولون اه قالها بنت صياد اه تلقى في واحد مجرم ها وبعدين ان صرصنة والله يا صحيح انت تشوف جولان صرصن لكن مجرم كبير وهذا ما معنى انت تشوف جولان لكن امروا قضاء الفوق وهذا طبعاً يكون سروري مزروع من جماعة سروريين بيجبهونا كده يقولوا دي صلي وتلقي طلطل يقول لك يا خليه الشيخ الشيخ ادى الناس دي الليلة تغيير يعني الدين يسر يعني ما بجينا أنا ده ما طابور خامس قائز ما بجينا هنا لو جانيني بجينا لكن ما بيجيني وده عاطل وتلقاه صغير في السن يعني شباب عاطل فكه الشباب عاطل, عاطل وهم يقول انت جاي لنا لما دي كلها انا ماسخ فيها والله ما انا ماسخ فيها انا لا, لا ما, ما قاعده استق في في ذل الا يجيب لي خالص قدر عس لكن لما كده اقول ده كلهم جايين للعلم في جماعه ابو الخامد بيجوا هنا ولا اعرفهم بيدقنوا يجيك كذاب تلقاني يا شباب احنا الصافيه دين العفال دين تربيه وسخه ها والله ما في والذول ده بيضحكوا نور انت انت انت جابك ليش انت بتضحك لنا انت جابك ليش يا عاصم وانا قاعد اضحك قاعد اكون نكت يا بليد ما انا كل عبيده داير اوصف لك معلومه ما في ضحك لا في شر البليه ما يضحك ملا. وانا قاعد اقول شر البليه يا ابو الدرداقه شر البليه ما يضحك لما يكون في بدوي وشر بيضحك لا ده, ده شر البليه في شر البليه على حق انت قال دي فرعون لما لما لما قال واستخف قومه فطعنوه بس اذا ما ضحي زول بيمشي لطبخانه يقول للناس انا قال ويسمعوا كلامه ويقول له يا كذا بس ده مش كلام بيضحي وبيناوي ها وورقي في في, في ورقي في في في, في في في في بعض القصص ان فرعون يا يوم من الايام ده دا دار استعلى خالص ودار يغش هامان وهامان ده المقدم بتاعه عارف ومجرب لا اكيد طبعا دار يا كلب متكسره يوم بيتكلم فرعون مع هامان في الكتب عارف كده قاليت عارف يا هامان يوم جيت خلقت راسك الكبير ده تعبني خالص <تصفيق> طبعا هامان عارف رفض الطلب اللي ساخده طرخنا سوا فقام قال له اعلى هامان يا فرعون على يالا تخليش هنا يا خليه مستوره انت مجرم ثاني كلنا مجرمين انت فاهم كلامي فاب كفي شر البليه مكلوق مالك في دي عاطل ديدا لسه ما قرا ولا كتاب الشيخ ضحكوا ضحكوا ونطوا وامي تجيك الطاوي يا حالي قال لك تعلموا وفي محل في محلات انت جاي في المحلات في محل خيله ذاته انا ادور صلي مره تجيك تجيك بلا يا اخدر يا كذب يا عامل في انص كفايه كلام ايه الكلام ده انا ذكرته عشان ابعد على الزول بقى نحن بننصر السنه حقيقه بصرف النظر عن تنظيمه كده ده خليه ثاني لكن تبقى انت ساعتها تنظيمه ده موضوع ثاني عنده احكام المدنه لكن نحن بننصر السنه وبندعو من المنبر بتاعنا انك تنصر السنه وما ضروري تقول انا انصر السنه يعني الاشعار ده خلينا من شم في واحدين بيخافوا من كلمه الحق ولك والله الكلام في الثمانينات اتبقتوا بالكلام ده الجاوا كله ايات حديث لكل اخت الله يا اخي الكلام ده صح لكن خايف اذا عملته يقولوا بقيت نصاصن خايف اعملوا ما تقولوا نصاصن تعالى اختاربك اعملوا اذا سالوك قول مسلم عادي مواطن صالح قول كده ما ما, ما, ما, ما, ما ما انت مش من الاول يا شعرا ده قال لي احنا ما قلنا الاكل هل دعوناك لان تقول انا انصار سلم ده هنا كده نحن دعوناك لان تنصر السنه الشعار ده سيبك منه ويهمنا نحن عشان خاطر دوله نقدر نبني مشاريع وكده ونقدر تفتح لنا مجالات مناقشه المنهج في اماكن تحت حمايه المسؤولين ومات القانون الموضوع بخصوصنا احنا كمان بنعاش ونحن بندعوك لان دا دا أن, أن, ان ان ان تكون منظما وان ان تقول انا فاصون لا لا انا بدعوك لله غير قال رسول قالوا لك بي الله بعدين اذا قالوا فارس تعالوا نطعني لكن ما تقول انا وما حافظ ما, ما, إحنا إحنا ما, تبقى معنا. ما معنا احنا ابنه احنا ذوكل ابن رسول ما تبقوا بعده ما قلت لك تعالى ابنها احنا كلامنا ده بيقول لك على ابي غريره نبي صلى الله عليه وسلم ايش تحيلك بعدين تقول لي الله شنو انا ابي غريره قال واسلم اول ايه كذا في سوره كذا ده لما هم انصاصين مش فابني دوله التحرر يا اخي مين برده ما تحرر هو جاي ليك واحد عاطل برده يقول لك شيخ تحجن في واحد طلع جديد وكيسه فاضي اسمه نزهرات ده كمان موضه جديده شغلانه بعد انتهت خلوها اولاد الصافيه وفردعو ده بيحيى ثاني يعني الحاصل اسمه نزهرات بدع الجمبره ويتكلم فيه كل الجماعه بيدعو للمنهج ده وكانه برا هو بيقال حق وده برده ده انقسام بالشخصيه وهوس نؤمن أنه على الهوس الديني ولأسف لقال له شباب عاطل كانوا معنا هنا بيقوا معاه وقالوا أنت يا شيخ مبتدع أنا مبتدع؟ يو أنا علمتك تحارب البدع أنا مبتدع أنت حزبي حزبي معظمون أنت سنة يسيل عينك يا مجرم أنت لا يوجد تخلم أطلع برأة أطلع برأة أنت خائر خائر رجع كتابه سنة كما قلت لك عندما قال تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله بدون اي اتجاه المولد المولد ده بدعه ده غير نحن بننصر الدين السنه الصوره المفروض نحتفل مع صوفة. ده مع صوفي ده صوفي نحن بنعرف انه المولد اداني نحتفل بالمولد اي اي دول ده نحتفل بالمولد اجينا يبقى راجل يقول مفروض تحتفلوا بالمولد والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا وكذا لانه نبرتله احتفل كذا وكذا واحتفلوا فريق بعد كده جبت لنا دليل اذا احتفلنا بعد جبت الدليل اذا ما احتفلنا قول انتوا عاملين فيها بتحبوا الرسول وما بتحتفلوا بعد تجيب الدليل لكن اذا ما جبت لا دليل انتوا بتقفوا بيقولوا الرسول عند الدليل الرسول عظيم في الغرب <تصفيق> صلوا عليه صلى الله عليه وسلم دايرين نحتفلوا دا به تقول لي بتقلل خلي صلوا عليه ده ما بخ انت عندك دليل ما عندك دليل ينبغي يوقف التلفزيون من عندنا الطيبه لعبد الحج يوسف وغيره والاخوان مسلمون طبيعه ينبغي على الناس ان تعظم النبي عليه الصلاه والسلام وتعظيم النبي عليه الصلاه والسلام ليس بيه بس يا اخي نحن ما بنختلف في تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن المولد يا عاطف المولد ده احنا المولد, المولد. فازيمن بقى يسلموا رسول الله نافذون بيختلفوا مالنا مردانا بشكرتي انت انا دي ما بتكلم عن بعضنا بقى سلموا برضه انت شايفنا بنحكي فيه لكن المولد نرف انت عارف المولد ده نحن عارفين تاريخه ولو سالناك انت انت يا خوفي وانت يا سروري يا اخي يا مسلم كل اخ وانت ان فضال اذا سالناك متى نشال المولد كاحتفال كده 200 منعه تخضير عارفه عارف. اه احنا عارفين اذا تسالنا سؤال ثاني متى يعني نشا الاحتفال بالمولد في السودان عارفه التاريخ ما عارف احنا عارفين اول شيء طبعا نحن عندنا ما بسلم هاي 63 سنه ها منا 40 سنه قبل البعثه ما احتفل بمولده باي طريقه من الطرق 40 سنه قبل شنو المرحله ما حصل يوم من الايام لما يعني العشيرة افتعته وقال لهم نحتفل بهون ديانا طبعاً ديما عشرين الميزيخة الميلاد قالوا له نهو 23 سنة رسول ما حصل مرض عليه وذكر الميلاد كم يعني 23 سنة مش 23 مربع يعني ما حصل في الفترة دينا دي بعد سلم قال له يا بقرة صديق يا بقرة صديق أجر البول تكلم عمر و تكلم عثمان وعلي وأكلم حتى عن النسابة يجيب الطار عشان شاعر في واحد يجيب الطار ويجيب اللع... عشان يجدر يجمده ما حصل يا أخي الله يديه حصل غم على الحلم غم حصل العيّة لك مبروح أنا بتكلم عن الأعطار ممكن يكونوا قاعدين هادسة ويقول لك يكون كلامي دا عمل لهم كتبت نفض وما أظن أنك تغوم أنت فاهم؟ يبقى الخليفة الأول أو بقر صديق حكم سنتين الخليفه معنى ذلك ان ذكرى الميلاد مر به كم مره ترى ما حصل احتفل انت يعني بتحب الرسول اكثر من ابك انت يا طوفي انت يا بتكه يا بتروال كلكم بتحبونه اكثر من جبال عمر بن الخطاب كان خليفته 10 سنوات وكم شهر معنى ذلك ان ذكرى الميلاد مر به كم 10 مرات ما حصل جيب لي دليل انه احتفل بالمولد باي صوره من الصور باي صوره سيف من الصور بتاعتك ما حصل وعمر وعثمان وعلي وما في واحد من الائمه الاربعه بقول لك انتم مطوبون قيل خمسي وبتدبر خليني مخام جنينها خمسي ولا سكتيه ولا طبيعي الائمه الاربعه واحد قال انتوا انت كنت مالك, مالك قال جيب لي فاتوه مال قال اتهوا العينه الطبيه في مس احمد فيه نعم حميد كبير لا الشافع كبير طيب جبتكم من وين جبت من وين, جب من وين؟ انت عارف المولد ده اول ما ظهر لا ظهر في مكه ولا في المدينه التاريخه قديم قبل 400 سنه بالكتير وحادث كما ذكر ابن كثير ده التاريخ الاسلامي انت جيت يا ابني والخوت مجعد عندنا في المكتبه دي تاريخ الاسلامي ما ده تغطى التاريخ اول ما حدث بدعه المولد كما قال ابن كثير حدثت في مصر لما دخل العبديون العبديون دول بيسمون يسمون يسمون انفسهم بالفاطميين يدعوا انهم من سلاله بيت النبوي صلى الله عليه وسلم وهم كذبه الدو الشيعة ابن تيمية قال فاولا ليس من من سلاله فاطمه والشيعة يدعوا دائما انهم من من سلاله النبوي ولكن كذبا كذبا ويعلنون حربا بلسان حالهم على اهل البيت فالشيعة كذابون ودجالون في اي بلد في ايران في السودان كرم اعداء اعداء بيت ابن عثلم موحيا وانا اتكلمت عنه في محاضرات غير هذا الجزء المسجد موجوده في النت في الموقع بتاع يوسف غيره تلقاها موجوده بدا بداك الاتي بدا, بدأ وريت كان المولد زي ما بدا خلوا في المحل ما بدا في خلافه العبيديين اللي سموا نفسهم فاطميين الحاكم الاول انت عارف الحاكم الاول قام اخترع بدعه المولد واختراع عمل شرو كان في يوم 12 ربيع ده ابتدت تبع اقول كبدايه كان الحاكم يجمع قراء القران الحفاظ الحفاظ بلما من كلهم يوم 12 ربيع وبقرو القران من اوله الى اخره عند الخليفه دي بدات الاحتمال عند الخليفه اللي هو العبيدي البدائين من فقيه بعد يعديجروا القران ختموه بيدعوا للملك ما هم عناصر الدوله الدوله الفاطميه وكلهم كده بفوتوا انتهت لغايه دي بدايتها كده الحاكم مات مات البدا به القران ودعاه كلهم لتثبيت الدوله اللي ابتدت العبيدين جاء الحاكم اللي بعده زادت ليا شويه لملمت جماعه بتاين حفظت القران في 12 شنو ربيع كالعادة وعمل لهم ضبايح تيران وفل دعا معاهم الناس قال كمان أفراد الشعب لازم يحتفلوا بهذه المناسبة مقبول كانت في القصر براهم القصر بتاع العبيدين بعد ذلك لم لم الجماعة بيقولوا جماعة كلهم يأتيوا في ضيافة القصر يقولوا القرآن احتفاء ببنى وسلم يأكل لحب عبل وشية وكبدة احتفاء ببنى وشيلوا الفاتحة ومشوا جال حاكم البعض أمال لا يضعف أشوية فقال نحن سوف نقصص جائزة لأحسن قصيدة شعرية في رسول الله لكما أن جاء أبا قبلاه يوم تجيب شعر وقصائد مني يوم واحد ربيع تقدم للحكومة وبعد ذلك في يوم اثناثة ربيع يقول القرآن ويشوفوا اللجنة تقعد تشوف أحسن شنوك احسن قصيده ويكرم مين يكرم فايد وبعدها كده انتهى على كده ده بالنسبه للبدعه دي ودي بدعه كلها بكل انواعها ده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فتركوه فورا المولد السوداني انا اديك التاريخ بتاعه كما كتب ناس يعني بتاعين تاريخ كعونه شريف قاسم وكا يوسف الفقي ده مؤرخين سودان واحد مؤرخا يعمل يعني في زمن الويلي كان وزير الشؤون الدينيه والاوقاف اسمعوني سليم قاسم المولد كان كما ذكر والكلام ده نشرته جريده اخبار اليوم قبل فتره قبل كم سنه ان استضافه يوسف الفقيوت والفقي ده كان عنده قهوه وره فتحه عليا على السينما الوطنيه شايف قهوه بتدور في كامب وفيها الشعراء وبتع الغناء والتمثيل بيشربوا القهوه ما قهوه قديمه بشغل مصري وشغل بتاع ايه كان في غنيه متاحه على يشربوا جمانه اه يا ريتني بعد ذاك كنت اللي جا امشي طوال غريبه كان في تمثيليه يلوه ويمشوا فدول قديم ومدرمان قديم فاجرت محاوله صحيفه لقاء لمهر في التاريخ و سألوا عن مدرمان و قالوا أن مدرمان كانت حلوة و أحياة كانت بسيطة الموردة و أبروف مثل المال قبل أن تجد مبدأت جعلت مبدأت و الأشواهي و أتكلم معهم و كيف قالوا؟ الحياة الدينية كانت كيف؟ الحياة الدينية قالوا أنها كانت حلوة جداً و الناس كلها تحب الرصون و كده و سألوا عن ماذا؟ عن المولد السائد على العصر و قالوا لهم المولد تعنبي كان كيف? ايوة ذات تاريخ. قال الاعتفال بالمولد اول ما كان كان الصوفية يحتفلون في داخل المساجد. وعليتهم كان بقوا زي ما بدعوه. يعني الصوفية كانوا في شهر ربيع. الختمية بقروا المولد العثماني. الكطعوا ليهم من رأس. اللي يهم امر لي جدي ان نصنف مولدا. بيقولوا كل يوم ادنين اه اه اه. آآه تخلقنا قدام ما يرى الآذي لا قدام هذا يفهم خلابين وبقية النصفية يقولون المولد البرزجي يعني مولدين كل جماعة يقولون في جاب أيوا هذا من دائت المولد قال إلَىٰ أَنْ أَتَاهُمَ الْحَاكِمَ الْإِنجليزي هذا ما بالإنجليزي أنت كايز بادم تأل الحاكم الإنجليزي الخواجة جلق الجماعة بطوف زمان قال لك أنبي الحصان خليك جماعه جوا جوا شهرين اوه نذاو خلينا ندري ايش اليوم مالو قلبنا يحتفل بذكرى البيئه وينهم اليوم بس او يا جماعه تصدقوا القواجه قواجه عربه ما بينهم اكان كلنا صفراء كلنا ابرا قالوا دي حصلت حاجه يا خواجه قدام ساعه عيني في تحت المته الخليفه واحده في جنون في المزدح مرطوب واحده بعد كانوا محشورين جوا مرق لهم خيام خيام شلو بره اساءوا للاسلام من بعده صار التفرق لغايه ان كانوا بيجروا وفرتكو بعد شويه كمان <تصفيق> <تصفيق> <محبة> الناس اللي بييجوا يشتروا ديل كمان <تصفيق> مجرمين ثانيين قالوا يا اخوان انتوا بحد ديل مالو حبه ترسون لا يعني هو ده مصوره حلاوه المولد ديل قاعدين ياكلوا عيش طبعا الجماعه بتاع الحلاوه فكروا معناته مجرمين ثانيين مش جحالوا ما قيدوا بيغتنموا الفرصه قام اختاروا حلاوه سمسميه وحلاوه حمصيه وجابوا لك الاطفال وبعد شويه جوا الاولاد وجوا البنات لغايه ما بيجي في السالحين كلهم صالحين منا ولا اخره منا بتع الخيمه لغايه اخر كلهم كفاتر والله طيب لغايه ما بيجي محل ل, ل... انتهاك الحروب عادي جدا تلقاك واحد شاب بيأخذ دينته هل اجابك نيه جيت انا جيت لمجد النبي صليت المغرب والله يا بصلي. <تصفيق> انا بصلي ما بتصلي وجاي لمجد النبي يا مجرم ما معنا جاي لوحده يعني لماذا أنا مجرم سائل؟ إيه يا بنت الحلال؟ ما تبرج ما أشياء سكيرتي وبلوزة ومعه ولا ده ما أشياء إيه يا بنت الحال جاء ما كنه لحديقة؟ عدقت الشعب؟ لا جاء له شو؟ ملد النبي هس شكلك ده شكل النبي إنتي؟ لو جاءت النبي شكلك كده إنتي؟ ما جاء له أخرى بره, بره وضعك شالسي بحثه ومارفه تبّل لك وتبّل بتاع الحلاوة وتبّل للشعب كلهم فأنا أحدث في أمرنا هذا ما ليس بالمفاورات يلتقي إن شاء الله في اليوم عن قبل